قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا ا الذين ا وينذر و ل ق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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثت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 ولا تقولن لشيء إ ن ي فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر وقل إذا ربك نسيت أن عسى يهديني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 إ ا ل و ا ا ايها الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عذن تجري من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 لفضيله الدكتور محمد و ا ت ب ا ل ن مرتفقا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 أ و يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا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 ف ت ت خ اولياء ه وذريته أ من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما ا ش ه د ت خ لفضيله الدكتور محمد ا ك راتب خ ا ل م ض ل ي ن ا ب د س ي ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم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 وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 اتبعك على أ ن تعلما مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 قال لا تاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أ م ر ي عسرا ا فانطلقا حتى إ ذ قياه لا من فقتله قال ي الم اقل لك ق انك لن تستطيع معي صبرا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 ولكن اجرى ان يكون هناك ا ج ر ا فرق بينه و بينك سنبقى أ بدائما ت أ تسطع ت على ه ي صدرى ان السفينه فكانت لما ساكن ي يعملون في البحر فارت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 ولكن يجب ان يكون هناك اجراءات في المنطقه التي يمكن ان يكون هناك س ج ر ا ء ا ت ب ي ا ل م ن ط ق ى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 اسم الله الاعلى الجزء الثاني وعد ر ب حقا